النساء الاخريات لأن مهرها أخذه أبوها أو أخوها أو وليها فلا ينبغي أن يتعرض له إلا في حال غناها عنه ثم إن قول بعضهم زوج ولدي وازوج ولدك ثم يدفعون مهرا بسيطا كرمز فهذا لا يجوز لأن هذا نوع من الشغار المحرم. الشغار المحرم هو أن تكون كل واحدة مهرا للأخرى أو بضع كل واحدة مهرا للأخرى هذا لا يجوز وإنما لا يجوز أن تزوجه من اجل أن يزوجك إلا إذا رضيت كل فتاة بزوجها يقول رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها وبعد ان ولدت طلقها طلقة ثانية ثم بعد اشهر من ذي القعده الى ربيع راجعها بدون عقد جديد علما بان المرأة مرضعه ولا تحيض فما حكم هذه الرجعة اولا طلاق الحامل صحيح والمراجعة قبل الوضع صحيحة المراجعة قبل الوضع صحيحة لأنها لا تزال في العدة ثم يقول إنها طلقها بعد الوضع طلقة ثانيه فإنها تبقى في العدة ثم راجعها بعد فترة طويلة لأنها لا تحيض لأنها ترضى نقول نعم راجعها وبدون عقد لأن المرأة لا تزال في العدة ما دامت لم تحض ثلاث حيض ارتفع حيضها بسبب الرضاع فإنها لا تزال في العدة قد تمقث أشهر وهي في العدة فراجعها زوجها بدون عقد ولا مهر لأنها لا تزال في العدة فالمراجعة صحيحة يقول قول المؤلف وليس له قطع الأسبوع الزائدة والسلعة والآن تطورت الطب ويستطاع التخلص من هذا بغير ضرر هل يجوز فعل هذا قلنا إنه يجوز إزالة ما يقرر أهل الخبرة عدم الضرر فيه فكذا هنا إذا كان إذا قرر الأطباء عدم الضرر في هذا وفي إزالته مصلحة فله ذلك ولا حرج فيه لأن لكل شيء أهل خبرة خاصون بهم يعرفون ذلك فمثلا الأشياء العلاجية يرجع فيها إلى الأطباء الأشياء التجاريه يرجع فيها إلى التجار الأشياء التي هي من أنواع البناء ونحوه يرجع فيها إلى البنائين و... وأهل الصيف وهكذا يقول حصلت مشاجره مع زوجتي وصلت الى حد الاشتباك وقلت لها انت طالق بالثلاث عليكما مراجعه المحكمه ليسمع القاضي منك ومن زوجتك وممن حضر ان كان عندكم احد حاضر يقول هناك رجل يدعي انه يعالج وهو يستخدم الجن ويذكر اولاده انه يذبح ذبائح ولا يذكر عليها اسم الله ويرميها فوق منزله ولا يعلمون من يلتقطها والناس ياتون اليه لاجل العلاج وهو يسال عن اسم الام ويعطي اشياء ما الذي يجب علينا نحوه اقول مثل هذا العمل عمل خبيث وشرك اكبر مخرج من مله الاسلام الذي يذبح الذبائح على غير اسم الله ويرميها هذا يذبحها على اسم الشيطان والعياذ بالله والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ونسكي ذبحي فالذبح عبادة على اسم الله قربة لله جل وعلا وعلى اسم غيره شرك اكبر مخرج من الاسلام فالذبح عبادة لا يجوز صرفه لغير الله ومثل هذا الرجل يغر كثير من رعاء الناس وعامة الناس وربما يتظاهر بالتنسك والعبادة فيظنونه أنه رجل صالح وهو مشرك ويجب علينا أن نبين هذا لأن مثل هذا ما يصح الستر عليه الستر على من وقع في معصية مثلا زنا أو سرقة أو شرب خمر ونحوه ننصحه ونسر عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حث الرجل الزاني على أن يرفع امره للنبي قال للرجل الذي قال له أخبر هل لا سترته بردائك يعني ما كان ينبغي لك أن تحث على أن يظهر امره ينبغي أن تحثه على الستر وقع في المعصية تقول له الستر بستر الله ولا تخبر أحد وتوب إلى الله فالمؤمن يستر وينصح لكن في الشيء الذي يكون ضرره كبير ويعم لأن هناك معصية لا تضر إلا صاحبها ومعصية تضر الناس عامة فمثل هذا ما يصح الستر عليه بل يجب أن يخبر الولاية المكلفة بهذا الشيء مثلا في بلادنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاءة يخبرون بهذا العمل ليتولوا التحقق منه إن كان كما ذكر وابين فيؤخذ بهذا وإنستاب فإن تاب تاب الله عليه وإن أصر على هذا الفعل فإنه يقتل مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله ولا يجوز السكوت على مثل هذا الفعل وهذا إخلال بالتوحيد وشرك بالله جل وعلا ليس من الذنوب السهلة بل هو كفر والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يعمل هذا العمل اذا مات عليه ليس له نصيب من المغفره والعياذ بالله لانه شرك يقول هل بعد طواف التطوع صلاه يستحب بعد كل طواف صلاة ركعتين استحبابا لا وجوبا يقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار يقول جاءني شخص وطلب مني نقل كفالته الي على أن يعطيني كذا وكذا هل يسوغ لي هذا وأقول لا لا يسوغ لك ذلك لأنه ما يسوغ لك أن تنقل كفالته إليك إلا إن كنت تريده أن يعمل معك وأن يعمل عندك وأما أن تطلقه يعمل كيفما شاء ويدفع لك شيئا من دخله لا لأن هذا ليس على سبيل المشاركة وليس له مقابل هذا الذي يعطيك فلا يسوق لك ذلك يسأل عن دية المرأة وهل هناك فرق بين دية الرجل ودية المرأة الجواب نعم دية المرأة على النصف من دية الرجل ودية الرجل مئة ألف إذا كان خطأ ومئة وعشرة آلاف كما اتفق عليه إذا كانت عمدا أو أكثر من ذلك في العمد ودية المرأة على النصف من هذا. يقول يوجد أشخاص ممن ينتسب إلى العلم إلا أن منهجهم يقول يقوم على تضليل وتكفير كثير من من العلماء المعروفين بالعلم والتقوى وهم كثر في هذه الأيام هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان فالشيطان اللعين يحرص على إضلال بني آدم وخروجهم عن الصراط المستقيم وهو كما ذكر العلماء رحمه الله عليهم أنه يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه فيرى يدرك الشيء الذي يميل اليه فيسوقه من ناحيته وجد الشخص يميل الى الدعه والمجون والفسق يسوقه الى هذا وجده يميل الى شرب الخمر وغير ذلك يسوقه الى هذا وجده يحرص على الصلاه ويحافظ عليها يسوقه من هذه الناحية من ناحية الحرص على مسابقة الامام فيبطل صلاته يرى فيه الشدة والغيره، فيريد ان يخرجه من هذه الناحية فيجرعه على تكفير من ليسوا بكفار كما فعل مع الخوارج الخوارج اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يحقر صلاته عند صلاتهم ويحقر المرء عبادته عند عبادتهم قال صلاه وصيام وقيام الليل يترنمون بالقران جل الليل ومع ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه هم ما يتركون الصلاه بمروقهم من الدين يصلون اكثر ويصومون ويتهجدون بالليل ويظهرون بالصلاح والتقى وهم ليسوا على شيء لانهم كفروا من ليس بكافر والمرء إذا كفر من ليس بكافر إذا كفر شخصا توجه إليه فإن كان كما قال فبها كفر كافر صحيح فإن لم يكن كما قال صار هو الكافر والعياذ بالله رجع الكفر عليه قد يصلي ويصوم ويتهجد ويقرأ وهو كافر والعياذ بالله مثل بعض الخوارج الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا من كفوا عددا من الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهد لهم الرسول بالجنة عليه الصلاة والسلام قالوا كفار كفروا علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين وشاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ففي تكفيرهم إياه أولا جرم كبير وجنايه على علي رضي الله عنه ثانيا قدح في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدقه الرسول شاهد له بالجنة ويقول لا وهو صحيح هذا قدح في شهادة أن محمد رسول الله ما شهدوا أن محمد رسول الله لأنهم كذبوه لأنه عليه قد حن في القرآن لأن الله جل وعلا قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحيوها يقول الله كذب الرسول قال فلان بالجنة ويقع في الجنة في النار أعوذ بالله فتكذيب للرسول وتكذيب للقرآن وشتم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يتظاهرون بالنسك والعباده وجد هذا في عصر الصحابه فما بالك بعصرنا اليوم فهذا مدخل من مداخل الشيطان يدخل به على بعض الأشخاص الذين يتظاهرون بالصلاح والتقى يظنون أنه صلح واتقى، وهم فجار في هذا هم وقعوا في الخيار وابعدوا أنفسهم عن صف السنة والجماعة والعياذ بالله ولا يطعن في الأخيار إلا الأشرار لا يمكن يطعن خير في خير أبدا ولا نزكي على الله يا حبا لا نقول إنهم مثلا من يطعنون فيه ليسوا يا أهل للطاعة الله أعلم بحالهم لكن نبين أنه وجد في عصر الصحابة من ندين الله جل وعلا بأنهم كذبه لأنهم كفروا عليا رضي الله عنه وغيره من الصحابة ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بإن فما دام أن وجد أمثال هؤلاء في الصحابة في وقت الرسول وعصر الصحابة رضي الله عنهم فما أن يوجد في يوجد في وقتنا هذا فعلى المرء أن ينتبه لنفسه يهلك كما هلك أولئك الذين يصلون ويصويون ويحجون ويجاهدون ويخرجون يخرجون في زعمهم أنهم للجهاد وخروجهم ضلال يقومون الليل يترنمون بالقرآن وهم ليسوا على شيء من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعلى المرء أن يعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعرضه على أهل الأهواء وأهل البدع فهم موجودون في كل زمان ومكان وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة وفي مكة افضل البقاء وافضل الازمنه سنة الله في خلقه فعلى المرء ان ينتبه لنفسه لا يهلك مع من هلك وعليه ان يحب في الله وان يبغض في الله وان يحذر ان يبغض وليا من اولياء الله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 وفلان مراعي وفلان كذا هل وليت هذه المحكمة من الله جل وعلا لا يا أخي اتقل في نفسك واحذر أن تقع في شيء يخرجك من الدين من حيث لا تشعر في هذه الأزمان التي كثر فيها الشر وتسلط الشيطان على عباد الله يأتيهم كأنه من جهة الدين من حماسهم وشدتهم وقوتهم في دين الله فيقعون فلانا كافر وفلانا مراعي وفلانا هكذا وفلانا كذا إلى اخره وما كلفتم بشيء من هذا وإنما على المرء أن يتق الله في نفسه وأن يسعى بالنصيحة وبذل ما يستطيعه من المعروف لعباد الله والدعوة إلى الله وأن يحب في الله ويعادي في الله ويوالي في الله فلا تنال ولاية الله إلا بذلك والشيطان اللعين يتسلط على العباد كل بحسبه لا يأتي إلى الرجل المصلي المحافظ على الصلاة يقول له دع الصلاة الصلاة لا خير فيها لا يعرف انه لا يطيعه وانما يأتيه من شيء يرى انه فيه على الحق فيخرجه عن الاسلام فليتق الله العبد ولينظر في عمله وليعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه من الذي قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا امر لا يعنيك ولم تكلف به شيء فابتعد عنه لا تهلك نفسك من حيث لا تشعر هل يجوز لاحد ان يضع شيئا في الصف الاول ويتأخر عنه اذا كان في حلق الذكر او في الطواف او داخل المسجد فله ذلك واما اذا كان خارج المسجد فلا يجوز له ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين